ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة من فئب يأتي آمن لي يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما eat them. ما يقال لك إلا ما قد قيل من رسول من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذور وقينئب ولو جعلناه قرانا اجميلا لقالوا والذين لا يؤمنون في آبانهم وقرون أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف هُنَاكَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفِظَ يَدَيْهِ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّن فَنعَامِ مَ الصَِِحَ فَلِينَس وَمنَن أَسَ أَفَ لَهَا وَمَا رَُّ كَبِغَّ مِبه